ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من ذابة في الأرض إلا على الله رزقها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 مَتْمَ مَعْدُودَةَ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ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 أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فـ النار موعده فلا تكفي مريته منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وَهُم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء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 ويا قوم لا أَسْأَلُكُمْ عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون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 ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تَزَّرِي أعينكم لن يأتيهم الله خير الله أعلم بما في أنفسهم إني إذن لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جاذلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما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 أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون و اوحي نُوحٍ نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك باعيننا وَلَا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم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 فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رَبِّ إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاطرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم مم معك وأمم سنمتك أقطعهم ثم يمسهم من عذاب أليم. تلك من أمباء الغيب نوحيها إليك. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فاصبر.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 إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مذرارا ويزلكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما اعتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء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 ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ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 وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوٍ إلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّ رُسُلُ رَبِّكَ لَا يَصْلُو إلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطُعٍ من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما لما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد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 ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٌ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها ذخير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد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 فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغو إنه بما تعملون بصير